Bismillahirrahmanirrahim. Innaaladin kafaroo bi ayyatina, nuslihim nara. Kala ma nuzijuludhum, beddallahum jiludan ngairahal yazuqul adab.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 وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهِ مَا تَوَلَّوْا وَنُصْلِحُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ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 فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ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 Qul a ta'abudun min duniillahi mana yamilkul kum dzarro wa la nafaa wal laahu al sabbil al aleeim bismillahi rohman rohaim wa yooma yapshurhum jami'ayya ma'ashar لقد استكثرتم من الإنس وقال اولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعدنا ربنا استمتع بعدنا ببعد وبلغنا أجلنا الذي اجلت لنا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 Ya maggara al jin wal insan, alam yaiti kum rusulum kum yqusun عليكم yqusun عليكم ayati, wajirun kum lqaayum kum وصرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين بسم الله الرحمن الرحيم بكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش يوش الليل النهار يقلبه حسيث والشمس والقمر. حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تدرؤا وخفيا Innuhulah yuhib al-mu'atdin, walatufsidu fil-arz bagdai salahinya, wada'uhu khufu wa tamah. Innuh rahmat Allah qaribum min al بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقينا وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا وأسترهبوهم وسترهبوهم وجاءوا بصحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي أصابع فإذا هي تلقف ما يفقون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه ذلك وقلبوا صاغرين وألقي السحرت ساجدين وألقي السحرت ساجدين وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ